بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ما بعد فنزال الحديث في شرح كتاب لومعة الاعتقاد هذه لسديل الرشاد لموافق الدين بمحمد الله بن أحمد محمد بن قدامة مقدسي رحمه الله تعالى وبعدما قررنا قاعدة التي عليها السنة والجماعة في مسألة اثبات الصفات فمذلون الاسماء انها دائرة بين الاثبات والنفي وان الصفات من ايات وحديث تثبت على ظاهرها لذلك اللغم يقرأ كما هو مع اثبات المعنى الذي دل عليه في لسان العرب هذا هو عقيدة الى الصنة والجماعة مع عدم التشبيه التمثيل والتكيف والتعطي يعني مع اجتناب المحاذير التي يذكرها أهل السنة والجماعة والتي دل عليها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع المصير وعلى طريقة أهل السنة والجماعة الأمر سهل جدا ولا يحتاج له عنها كما هو عليه مخالفون من البدعة وغيرهم حينئذ تقرأ قوله عز وجل الرحمن العرش السوى تعرف, تعرف معنى الاستوى لسان العرب أنه العلو وهو علو خاص وتثبته كما هو ثم في المشابهة والمماثلة لقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكل نص من نصوص رحيين كتابا أو سنة دل على أثبات صفة تجعل بجواره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فينتج حينئذ أن هذه الصفة نثبته على ظاهرها بما دلت عليه من لغة العرب وننفي المماثلة مع أنه لا يماثله شيء من من خلقه وكذلك ننفي الكيفية بمعنى كيفية الصفة هي لها كيفية كل صفة لابد أن لها كيفية تخصها ولكن العلم بهذه الكيفية نقول هذا ليس من شأن البشر ولا يحيطون به علم فليحاطة من رب جل وعلا صفاته ذاته ونحو ذلك نقول هذا لا لا يمكن لأن العقل قاصر حينئذ يمتنع أن يكيف العقل البشري صفة من صفات الرب جل وعلا وهذه كما ترى أنها عقيدة سهلة واضحة بينة يدركها العوام فضلا عن طلاب العلم والكبار وبعدما تقرر ما سبق ذكر مصنف وكنا لا نوافقه فيما سبق ما ذكرنا لا لأنه يرى التفويض وأهل السنة جماعة خريقة السلف إنما يفوضون الكيف دون المعنى وأما المفوضة فهم يفوضون المعنى والكيف وإيمانهم بآيات الصفات وأحاديث الصفات إنما هو مجرد إمرار لللفظ فقط يقول الرحمن العرش السوى ننطق بأن الله تعالى السوى لكن ما معنى السوى يقول لأدري حينئذ نفى المعنى وفوض المعنى هذا لا شك أنه باطل كما ذكرناه سابقا نقول لابد من إثبات اللظم فأكثر بالكل كل آيات القرآن لما تختم بصفة من الصفات الرب جل وعلا باسم من أسمائه وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم الله كان غفورا رحيم كيف هذه نقول نثبتها من مجرد ألفاظ نقرأها وننطق بها ثم المعاني نقول كيف رسول إليها هذا يحاله الحيد ان يحال إلى الى الرب جل وعلا فيقال الله اعلم هذا باطل النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم به حديث الصفات قال ينزل ربنا يعني النبي صلى الله يقول الصحابه ينزل ربنا ويثقيل ما معنى ينزل قال الله تعالى كيف هذا قول هذا باطل ما هو من من اطل الباطل ذكر الشيخ الاسلام أن قول المفوضه من شر اقوال اهل البدعه اخبثها لانه فيه في النبي صلى الله كذلك ابراهيم أنهم تكلموا بأشياء لا يدركون معانيها هذا أمر باطل والتأويل أقرب عقلا إن قلنا بأنه يعني يجوز أن يقال بأنه الصواب أقرب من قول المفوضة قول المفوضة ذا باطل فابن في ظاهر كلامه في اللمعة وفي الروضة وفي ذنب التأويل يكاد أن يكون صريحا, إن لم يكن صريحاً بأنه يرى هذا المذهب وهو مذهب رديء باطل وترحم على رجل ولكن لا نقره فيما, فيما اختاره قال رحمه الله تعالى فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك إلى آخر ما, ما ذكره سبقنا الصفات مما جاء فمما الفعل التفريع يعني يتفرع عن قواعد السابق التي ذكرها ضمنا كلام الشافعي ومن بعده ومن ذكره سابقا يتفرع على ما سبق مما جاء من آيات الصفات مما يعني شيء يسير لا يريد الاستقصى في ذكر صفات الرب جل وعلا وإنما راد التمثيل لأن التقعيد هنا انما هو تقعيد لأصول أهل السن الجماعة في هو يريد أن ينكر بعض الأمثلة على هذه الأصول يعني ما الذي نفعله كيف نطبق هذه الأصول التي سبقت فيقرأ ويبقى وجه ربك على كلامه ويبقى وجه ربك ما معنى الوجه الله أعلم بل يداهم وصوتتان ما معنى اليدان هذه من آيات الصفات حينئذ نفوض المعنى ولكهم هذا باطل وإنما نقول وجه ربك هذا لفظ لغوي دل على معنى من المعاني تعرفه العرب فنثبت مدلول اللو مع قوله تعالى ليس كمثله شيء فنثبت الله عز وجل وجها يليق بجلاله ولا يمافل هذا الوجه وجه المخلوقين إذن مما من هنا للتبعيد يعني بعض مما ورد فيه آيات الصفات وسيأتي أو سيأتي شيء من السنة من آيات الصفات, آيات الصفات قدنا الصفات هذه توقفية وتوقيف بمعنى أنه لا يقال به إلا بنص لقد هذا الأمر توقيفي الصفات توقفية والعقيدة توقفية وكذلك صول الدين على جهة العموم توقفية بمعنى أنه موقوف على السماع يتوقف فيه القول فيه ممنوع حتى يرد السمع بمعنى نص من الكتاب والسنة هذا مراد به بالتوقيف فإذا قيل الصفات التوقفية بمعنى أنه لا يحل لمسلم أيا كان عالما أو دوله أن يثبت لله تعالى صفة من الصفات يقول الله سبحانه ويقول إن الله تعالى متصف بهذه الصفة إلا بنص من كتابه أو سنة أو إجماع والإجماع هذا بعضهم نازع في كونه تثبت به الصفات والصحيح أنه تثبت به الأسماء والصفات لكن على المقرر عندنا الأصول أن الإجماع لا يكون إلا بمستنى شرعه ليس عندنا إجماع متصور في ما يثبث به من الأحكام سواء كانت أحكام عقدية أو أحكام فرعية عملية إلا وهذا الإجماع مستند إلى قول لله عز وجل أو قول للرسول صلى الله عليه وسلم قد ينقل هذا الدليل وقد لا, لا ينقل حقيقة الإجماع أنه اتفاق طائفة أو اتفاق كل الفقهاء على مدلول نص بأن هذا النص دل على هذا الحكم فلا يفهم من قوله تعالى اقيم الصلاه الا وجوب الصلاه اذا نقول وجوب الصلاه هذا مجمع عليه لقوله تعالى الصلاة اقيم الصلاه هنا اذا فيم الصلاه الدليل الاجماع بعض المسائل نقل فيها اجماع ولم ينقل فيها الدليل لم ينقل معها الدليل فحينئذ الفقهاء يرون ان الاجماع او بعضهم يرون ان الاجماع قد يكون بلا مستند شرعي هذا ليس ليس بالصحيح بل لابد ان يكون ثمه مسند شرعي قد ينقل هذا المسند وقد قد لا ينقل واما الاجماع بنفسه دون نص شرعي لا يكون حجه شرعيه لا تثبت به الاحكام لا العقدية ولا العملية يعني لا ينظر اليه لا في اثبات حكم يتعلق بالصلاه والصوم والزكاه والحج ولا في احكام العقديه لانه اتفاق باطل ولكن لما جاءت الاحاديث والنصوص دالة على أن اجتماع هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة حينئذ لابد من أن اتفاقهم يدل على أنه حق وهذا الحق لا يكون إلا منصوصا ولذلك شيخ الإسلامة في مسألة الإجماع يرى أنه لا يوجد إجماع إلا والنص منقول معه ليس عندنا إجماع لا مستند له وإنما يقول قد بعض الفقهاء قد لا يدرك أن هذا الإجماع مستنده آية كذا أو حادث كذا فيقال الإجماع ليس فيها دليل الإجماع على كذا وليس في المسألة دليل عند ابن تيمير حورة تعالى يقول هذا ليس له وجود البتة وإنما المسند منقول قد يعقله بعض وقد لا يعقله بعض آخر على كل آيات الصفات آيات هذا أحد مما يستدل به على إثبات الصفات للرب جل وعلا والصفات كما سبق جمع صفة جمع, جمع صفة وهي خاص من مطلق الأسماء وصفته هي ما دل على معنى قائم بالذات فقط يعني تدل على شيء واحد على أمر واحد وهو المعنى دون الذات وصفات الله تعالى لا حصر لها كما سبق لأنها تابعة للأفعال وكل فعل هو صفة في نفسه وإنما الأسماء هي التي في ظاهرها أنها محصورة بالنسبة للعباد وكل اسم متضمن للصفة والعصر كما ذكرنا السابق القاعدة أن الأسماء كذلك لا, لا حصر لها نعم الأسماء لا حصر لها وكذلك الصفات لا حصر لها لأنها تابعة للأفعال إذن الصفة هي مدل على معنى قائم بالذات فقط تدل على أمل واحد وهو المعنى دون الذات بخلاف الأسماء فإن تدل على شيئين تدل على ذات وعلى صفة تصوت بها تلك الذات وهذا من أهم الفوارق بين الأسماء والصفات قد يلتفس على البعض ما مدلول الأسماء وما مدلول الصفات وكيف نفرق بين الاسم والصفة نقول الاسم لا يكون إلا مشتقا مع نسم فاعل صفة مشبهة أمثلة مبالغة يعني هذه المشتقات عند النحا, عند النحا المشتقات سبعة التي تعمل لخلاف المشتقات عند الصرفيين لأنها تصل إلى أحد عشر نوعا لأن اسم الآلة عندهم اسم المكان هذا يعتبر من من المشتقات لكن لا تعمل عند النحا فلذلك لا تذكر المراد هنا أن المشتقات التي تعمل سبعة وهي التي يهتم بها النحات لأن مرادهم بالعوامل ما يفتضي العمل المذكور الذي يذكرونهم حينيذ نقول المشتقى تدل على ذات وعلى صفة اتصبت بها تلك الذات فتقول العليم فعيل صفة, مش... صفة مشبهة أو مثلة مبالاة قد قال هذا قد يقول ذاك العليم دل على ذات متصفة بصفة وهي وهي العلم لكن العلم لوحده لغض العلم هذا يدل على شيء واحد وهو معنى وهو إدراك المعلومات إدراك المعلومات دل عليه المصدر وهو لفظ علم علم دل على شيء واحد وأما العليم دل على على شيئين وهو الذات مع الصفة ويصبة العلم وأما العلم فهو دل على شيء واحد هذا هم الفوارق بين الأمرين الصفة والإسمين وتنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين باستقرار كتاب والسنة تم قواعد عنده لسنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء وفيما يتعلق به بالصفات بعضها منصص عليه وبعضها ثابت به الاستقراء والتتبع والاستقراء والتتبع التام يعتبر حجه ويأخذ به في الأحكام الشرعية سواء كانت الأحكام عقدية أو كانت عملية فنظر في كلام الله تعالى وهو كلام عربي فصيح لا يخرج الكلام عن أمرين سواء كانت الجملة اسمية أو كانت الجملة فعلية إما إثبات وإما نفي كذلك قام زيد ما قام زيد هل يوجد واسطة لا يوجد واسطة حينئذ هذا التركيب قام زيد نقول هذا ثبوتي وهو انثبات القيام لزيد ما قام زيد هذا نفيه هو سلب حينئذ نقول نفيه القيام عن زيد هو الذي دل عليه هذا نص ما قام زيده كلام الله تعالى نزل بلسان عربي مبين حينئذ نظرنا بالسقراء قراء من أوله إلى آخره فوجدنا أن الله تعالى إما أن ينفي الصفة له وإما أن ينفي صفة عنه على ما تقرر من أن الجملة الإسمية أو الفعلية قد تكون مثبتة وقد تكون منفية حينئذ قسمت الصفات إلى صفة ثبوتية وإلى صفة سلبية منفية أقول هذا التقريب لأن البعض نازع في هذه القاعدة يقول لم يتكلم السلف من مثل هذه الألفاظ يقول هذه الألفاظ دل عليها الكتاب والسنة لأن بعض المسائل قد لا يتكلم فيها السلف بمعنى أنه لم يوجد ما يقتضي أن يتكلم الصحابة أو كبار التابعين أو من بعدهم إلى أن تنزل نازلة هينيذن ينظر أهل العلم فيستنبطون بعض الألفاظ ويعبرون بها عن معتقد أهل السنة والجماعة. فمنها هذا الذي ذكره نقيم وتبعه عليه الشيخ العظيم الرحمن تعالى في قواعد المثلة أن الصفات تقسم إلى قسمين الصفات ثبوتية والصفات منفية أو شيء تقول سلبية دليله الاستقراء والتتبع والاستقراء والتتبع تبع حج شرعية تثبت بها لكن الاستقراء والتتبع على نوعين استقراء تام والاستقراء ناقص تام بمعنى أنه ينظر في القرآن ولا يترف آية واحدة إلا ونظر فيها هذا استقراء تام هو حجة شرعية هو الاستدلال بالجزء على الكلي وإن بجزئي على كل سدل فذا بالاستقراء عندهم هل الذي نقول هو حجة شرعية ولا إشكال فيه وإنما الخلاف هل يفيد القطعة أو الظن وللنوع الثاني هو الاستقراء الناقص أن يستقرئ مثلا نصف القرآن أو الثلثين هل يعتبر حجة أو لا هذا محل خلاف عنده ولكن في باب المعتقد هنا الاستقراء كله تام. ليس عندنا استقراء ناقص هنالذي نقول تنقسم الصفات إلى نوعين صفات ثبوتية وصفات سلبية دليله لاستقرار والتتبع لنصوص الشرع وجهه أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ومعلوم عند المحابي إجباع أن الكلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية وأن كل من النوعين إما مثبت وإما من فيه وقد جاء القرآن باللسان العربي مبين فمنهما أثبته الله تعالى لنفسه ومنهما نفاه ولذلك قال ولا يظلم ربك أحدا هذه جملة فعلية ها منفية نعم جملة فعلية منفية ولا يظلم ربك أحدا تقول هذه جملة فعلية منفية ماذا دلت على أي شيء مثل ما قام زيد فيه نفي الظلم عن الرب جل وعلا الرحمن على عرش السوا جملة اسمية كذلك مثبتة او من فيها مثبتة الرحمن وعرش السوا دل على إثبات السوا لرب جل وعلا ويبقى وجه ربك جملة فعلية مثبتة او منفية؟ مثبتة. من فيها ما الذي دل على ذلك النظر اللغوي هنا لا نحتاج أن يأتي نص فيقول هذه الآية فيها إثبات صفة البقاء بقاء الوجه لله عز وجل أو فيها صفة إثبات الوجه لله عز وجل لا نحتاج لنص خاص لأن هذا مبحثه مبحث لغوي بحت فالنظر فيه حينيذ نكون نظر في الكتاب السنة يكون مبناه على التأصيد اللغوي الذي أصله النحاة إذن تنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين ثبوتية وسلبية وكما ذكرت ونبهت على هذا لبعض المعاصرين يشكك في هذه الجملة بأن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية يقول لم ينطق السلف بهذا هو سلفي في المعتقى السلفي لكنه في باب التقعيد قد يفوتوا بعض, بعض الشيء لما ذكرناه سابقا فالثبوتية ما أثبتها الله تعالى لنفسه كالعلم والحياة والإرادة والقدرة كل صفات ثبوتية وهذه الصفات تحمل معنى الكمال الذي يقوم بالرب جل وعلا لأن صفات الرب جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الهجو لا احتمالا ولا تقديرا وهذه يجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللعنق به لأنه أعلم بنفسه وبصفاته وقد أثبتها لنفسه هو الذي أخبرنا بأنه استوى على عرش الرحمن على عرش استوى هو الذي أخبرنا بأنه يبقى وجهه وأثبت نفسه صفة الوجه وهو الذي أخبرنا بأن له يديه بل يداه وصطة وهو أعلم بنفسه وقد سبق أنه غير الذين يؤمنون بالغير والله تعالى غير إذن لا يمكن الوصول إلى ما يتصف به الرب جل وعلا إلا بالخبر وهذا الخبر يكون من جهته سبحانه وتعالى بما بينه وأثبته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الخلق بالرب يعني يوحى إيدي ما أرسل إلا من أجل بيان الشرع حينيذن نقول هذه الصفات الثبوتية نثبتها لله تعالى لماذا نثبتها؟ لأنه الذي أثبت لنفسه نحن ليس عندنا إلا إيمان بما ذكره الله عز وجل وقد ذكره في كتابه فوجب التسليم وعدم الاعتراض وهو أعلم بنفسه وبصفاته وقد أثبتها في كتابه وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام والسلبية نوع الثاني السلبية هذا نسبة إلى السلب والسلب والنفي متراضفان في الجملة فالمنفية والسلبية بمعنى واحد وبعضه معبر بالمنفية لأنه هو, هو الموافق لرسان عرب نفي وإثبات والسلب هذا وإن كان يدل على النفي إلا أنه عبارة أدخل المتكلمون ولكن المعنى الصحيح أن لا يتطرق هذا اللفظ السلبية شيء من المعاني الباطلة فإن إذن عبرت بالمنفية وإن عبرت بالسلبية فالمعنى واحد لكن إذا ردت أن يكون البحث لغوي بحث فإن إذن تقول منفية صفات ثبوتية وصفات منفية. والسلبية أو المنفية هي التي أنفاها الرب جل وعلا عن نفسه كالظلم والنوم والعلم والسنة كل صفات نقص فنفاها الله تعالى عن نفسه حليذ ما موقفك يجب نفيها. يجب نفيها لأن الله تعالى نفاها عن نفسه حليذ كمال الامتثال أن تقف مع ما نفى الله تعالى عن نفسه من تلك الصفات صفات النقص فتنفيها كما نفاها الرب جل وعلا والتعليل لأن الله تعالى نفاه عن نفسه لأن الله تعالى نفاه عن نفسه وزيادة على ذلك هنا النفي أصله عدم النفي والعدم والعدم المحض ليس بشيء وهنا الصفات صفات سلبية بمعنى أن الله تعالى قد نفى صفة عنه هل هذا النفي لا يقابله شيء من الصفات الثبوتية أو أنه مجرد نفي فقط نقول لا ليس مجرد نفي وإنما لكونه متصفا بكمال ضد المنفي تعيل النفي فمثلا ولا يظلم ربك أحدا نقول هذه الآية دلت على شيئين على صفتين وهي في الجملة من حيث اللغة والبحث نقول هذه الصفة منفية وهي صفة الظلم عن الله تعالى لماذا الله تعالى لا يظلم لكمال عدله إذن هذا النفي يقتضي ماذا يقتضي إثبات كمال نقيض هذه الصفة كان العدل والظلم متقابلات فانتفى الظلم في حق الرب جل وعلا لا لكونه لا يقدر على الظلم أو أنه يعجز عن أن الشيء المنفع عن الشيء قد يكون لا لذاته وإنما لأمر آخر لعدفه أو لعدم امكان اتصافه إذا الجدار لا يظلم ها الجدار لا يظلم نقول هذا النفي هنا لكون المحل ليس قابلا للصفة المحل الذي هو الجدار جمال لا يظلم حينئذ النفي هنا لا لشيء إلا لكون الجدار ليس قابلا لي للصفة ليس قابلا لي للصفة وقد يكون قابلا للصفة لكنه لعاجزه تنفى عنه الصفة إذا قف زيد من الناس لا يظلم الغرب يعني لا يعتدي عليها هو واحد شخص هنا نقول لكونه عاجزا لعاجزه نقول لعاجزه حينئذ اتصف بنفي الظلم لا لكونه عادلا لا لصفة العادل قد يكون هو ظالم لكنه لم يتمكن من, من ظلم كذا حينئذ نقول نفي الصفة هنا لا لكونه ليس قابلا ليس محلا لهذه الصفة وإنما لكونه عاجز عنها الرب جل وعلا متصف بالصفات الكمال حينئذ إذا نفى صفة عن نفسه دل ذلك على أمرين الأمر الأول نفي تلك الصفة التي نفاها نفي الظلم لا يظلم الله عز وجل ثانيا إثبات كمال نقيض ضد هذه الصفة وهو كمال, كمال العدل حين إذن نقول هذه الصفة السلبية يجب نفيها عن الله تعالى مع وجوب اعتقاد وجوب يجب وجوب اعتقاد ثبوت ضدها على الوجه الأكمل لأن الله تعالى لا ينفي عن نفس شيئا إلا لثبوت كمال ضده وهذا معقول به لاستقرار والتتبع لأن النفي المحض لا يكون كمالا هو عدم ليس بشيء نفي المحض عدم والعدم ليس بشيء حتى يكون كمالا والنفي المحض لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا فلا يوصف بعدم محض لا يدل على كمال فيها لأنه نقص ينافي الكمال النفي نقص ينافي الكمال مثاله قول تعالى ولا يظلم ربك أحدا يجب نفي الظلم عن الله تعالى مع اعتقاد ثبوت كمال عدله نثبيتك عدلة وكمال عدل الله عز وجل على الوجه اللائق به وعلى الوجه الأتماد فدل قوله ولا يظلم ربك على صفتين صفة سلبية وهي نفي الظلم وصفة ثبوتية وهي إثبات العادل وهكذا فكل صفة تمر بك في الكتاب أو السنة وفيها نفي بمعنى أنه سلط على الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية أداة من أدوات النفي سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا فعليد تقول هذه النصوص دلت على نفيه مضمونها ثم نثبت كمال, كمال الضدين والحاصل أن الصفات الله تعالى إذا قيل بأنها ثبوتية أو سلبية حينئذ يكون تكون النتيجة أن الصفات الله تعالى إما وجودية وهذا يدل عليها ماذا الأمر الثبوتي أو نفي يدل على إثبات المعنى الوجود نفي يدل على إثبات المعنى الوجود حينئذ الصفات الثبوتية يؤخذ منها شيء واحد وهو إثبات الاستواء كما في قول تعالى الرحمن عرش السواء على الوجه اللائق به والآيات التي فيها نثل الصفات دل على أمرين أحدهم عدم وهو في الظلم والثاني وجود وهو كمال العدل هذا المرد بقوله أو نفي يدل على إثبات المعنى الوجود نفي يدل على إثبات المعنى الوجود ثم الصفات الثبوتية قسمان عرفنا الآن الصفات, أن الصفات نوعان ثبوتية وسلبية والثبوتية هي التي أثبتها الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والسلبية هي المنفية وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الثبوتية قسمان صفات ذاتية وصفات فعلية صفات ذاتية وصفات فعلية وهذا كذلك دليل الاستقراء وتتبع دليله الاستقراء وتتبع لأن الله تعالى إذا أثبت شيئا لنفسه إما أن يثبته على جهة اللزوم لا ينفك عنه بحال من الأحوال كالحياة والعلم وإما أنه ينفك عن نفسه كالنزول جاء وهو العليم الحكيم إذا العليم هذا متصف به على جهة الدوام هل نقول يعلم في وقت دون وقت هل نقول هذا مثلا صفتنا كذلك الحي دل على صفة الحياة هل هو حي في وقت دون وقت جواب لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هل هو مطلق النزول أو نزول مقيد نزول مقيد لأنه ينزل في وقت دون وقت إذن تنفكوا هذه الصفة عن الرب جل وعلا إذن هذه الصفة تسمى صفة فعلية فدلالة العقل مع الاستقرار العقل الصحيح بالاستنباط لأن العقل لا مجال له في العقيدة أو في الشرع مطلقا لكن له مجال من حيث الاستنباط له مجال من حيث, من حيث الاستنباط لأن الفهم تفهم بماذا؟ بعقلك إذن الرب جل وعلا منع العقل أن يشرع لكن أذن له في ماذا؟ في الفهم للصنباط وإدراك ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ للإذن في للعقل بالنظر في مدلولات الكتاب والسنة وجدنا أن ما أثبته الله تعالى لا يخرج عن هذين القسمين إما صفة لازمة لا تنفك عنه مطلقا وإما صفة تنفك عنه في وقت دون وقت سمية الأولى ذاتية نسبة إلى الذات كالحياة والعلم والإرادة وسمية الثانية بالفعلية كالنزول وكذلك للسواء لم يكن السواء ثم السواء الرحمن على الرش السواء لم يكون مستوية ثم السواء إذن نقول قبل السوائه ليس متصفا بصفة السواء ثم بعد السوائه هو متصف بصفة السواء كذلك قبل النزول نعتقد نحن الآن مثلا الآن نعتقد لم يأتي ثلث الليل الأخير هل الله عز وجل نزل لسماء الدنيا في قطعا ننفي هل تتردد نقول نعم لم ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في موقعنا هذا فإذا جاء الثلث للأخير نقطع لأن الحديث متوافر ومحلو إجماع لأن الله تعالى نزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا إذن لم يكن متصفا ثم, ثم التصف بالنظر هذا الصحيح العقل الصحيح لما دل عليه الكتاب والسنة حينئذ قسمت هذه الصفات الثبوتية إلى قسمين صفات ذاتية, صفات ذاتية وصفات فعلية وهذا الدليل واضح بيّن لما تأمله لأن من نازع هناك نازع هنا كذلك لأن هذه الألفاظ لم ترد في كلام السلف أقول كثير من الألفاظ التي تكلم بها التابعون لم يتكلم بها الصحابة وإذا أطلق السلف أول وأعلى السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة بعدهم نقول هذا العاصر قرن الأول كثير من مسائل المعتقد لم يتكلم بها السلف هل ننفي ما قاله العم المعتبرون في القرن الثاني والثالث لأنه لم يقل به السلف قل لا ليس بالصحيح هذا وإنما ننظر في دليل ما قالهم التابعون وأتباع التابعين هل هذا مخالف لما اعتقده السلف أم لا إن خالف حينئذ رد عليه وإن لم يخالف حينئذ قلنا هذا إنما جئ به من أجل ماذا من أجل الصيانة وحفظ المعتقد لأنه قد يأتي مبتدئة قد يأتي محرف قد يأتي الإنسان له ظلاعة في في العلم قد يلبس على الناس نحتاج إلى أن نقيد بعض النصوص كما قال بعض السلف بعد بعد الصحابة في قوله تعالى الرحمن العرش السويق بذاته, بذاته هذه زيادة على النص لكن المعنى الصحيح, المعنى المعنى الصحيح. لأن بعضهم ردها إلى وجعلها إلى الاسفاء المعنوي وجعلها ماذا؟ صفة معنوية ليس صفة فعلية ليس منسوبة إلى الذات وهذا باطل فنحتاج إلى التصريح إلى التصريح إذن تنقص من الصفات الثبوتية إلى قسمها صفات ذاتية وصفات فعلية فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها يعني لا يأتي وقت ونصف الرب جل وعلا بأنه قد تخلى عن هذه الصفة بل هو متصم بها على جهة الدوام ولا تتعلق بالمشيئة والإرادة لأن الذي يتعلق بالمشيئة إن شاء الله تعالى فعله فعله نقول هذا الدل على ماذا؟ على أن هذه الصفة لم تكن فكانت إذا ليس صفة ذاتية وإذا انتفى عنها الوصف بالذاتية تعين أن تكون ماذا؟ فعلي إلى هذا وإما ذات ليس عندنا واسطة إما ذاتية وإما فعلية فإذا تعلقت الصفة بالمشيئة دل على أنها ليست بذاتية حينئذ انتقلت النوع الثاني وهو الفعلية إذن لا تتعلق بالمشيئات والإرادة ولا يتصور في وقت من الأوقات كون الرب غير متصف بها وذلك الحياة مثلا والسمع والبصر والقدرة والإرادة ونحن هذه الصفات كل صفات ذاتية متصمة بها الرب جل وعلا على جهة الدوان ولا زال ولم يزل متصما بها ولا تتعلق مشيئته وإرادته النوع الثاني الفعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها يقول هذا ماذا دل على أنه لم يكن ثم كان وكل صفة تعلقت بالمشيئة إن شاء الله فعل فعله فعله نقول هذا دل على أنه لم يكن كالاستواء على العرش كالاستواء على, على العرش والمجين والنزول والضحك والعجب ونحو ذلك هذه كل صفات فعلية أن نصف الله عز وجل بكونه يضحك مطلقا نقول لا وإنما يضحك إذا وجد سببه كذلك العجب كذلك المجيء كذلك النزول كلها صفات فعلية لم تكن ثم كانت كذلك تتعلق بمشيئته وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارات قد يجتمع الوصفان في صفة واحدة لكن لا من جهة واحدة لأنه لو كانت من جهة واحدة لو في التناقض كيف يكون الشيء لازما غير لازم لأن الصفة الذاتية لازمة والصفة غير الذاتية غير لازمة لي بالذات بمعنى تنفك عن الذات في وقت دون وقت حينئذ بعض الصفات قد يكون باعتبار ذاتية وباعتبار آخر هي فعلية وهذا أشهر مثال له صفة الكلام صفة الكلام باعتبار كون الرب جل وعلا متكلما متى شاء كيف شاء نقول هذه صفة ذاتية باعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية هي صفة فعلية إذن قد يجتمع الوصفان وتكون الصفة ذاتية فعلية باعتباره لا باعتبار واحد لأنك لو جعلت باعتبار واحد وقعت في في التناقض كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما لم يزل ولا يزال متكلما لم يأتي عليه وقت وهو ليس قادرا على كلام لا بل هو وصفته أزلية بمعنى أنه قادر على الكلام إذا شاءه قادر ومتصف على كلام أو صفة الكلام متى, متى شاءه هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الصفة وأما باعتبار الأحد أحد الكلام فهي صفة فعلية صفة فعلية لأن الكلام متعلق بما شاءه يتكلم أمší شاء أنه بما شاء يتكلم بما شاء متى شاء متى شاء يعني في الزمن وبما شاء هذا يتعلق بصفة الكلام يعني امر نهي الى اخرهم اذا الصفات قسمان صفات ذاتية وصفات فعلية وهذا تقسيم للصفات الثبوتية ثم قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام باعتبار عصله هو صفة ذاتية وباعتبار تعلقها بالمشيئة فهي صفة فعلية وبعضهم يجعل الإرادة كذلك أنها صفة ذاتية فعلية باعتبار كون الرب جل وعلا متصفة بالصفة الإرادة فهي ذاتية ثم هذه لها لها أحد إرادة إرادة كون فلان يموت كون فلان يحيا فلان يولد له فلان يرزق هذه إرادات أحد وهي تكون لم تكن ثم كانت فدل على أنها فعلية إذن الإرادة عند بعضهم هي صفة ذاتية فعلية باعتبارين باعتبار كون الرب جل وعلا متصفا بهذه الصفة هي صفة ذاتية وباعتبار أحادها لأنه ما من مخلوق إلا والله عز وجل أراده إما وجودا إما عدما هذه التي تعددت الإرادات في هذا الاعتبار والصفات الفعلية يعبر عنها بأنها قديمة النوع حادثة الأحاد قديمة النوع حادثة الأحاد قديمة النوع قديم سيأتي بحث فيه والأولاد عبر به أزلية النوع أزلية النوع لكن الشاي عند أهل السلام المتأخرين قديمة النوع حادثة الأحاد قديمة النوع بمعنى أن الله تعالى لم يزل متصفا بها أزلا أي في الزمن الماضي ولا يزال متصفا بها أبدا أي في المستقبل يعني لا ينفك عنها ألبت بمعنى النزول مثلا النزول هذا صفة فعلية الله عز وجل متصف بصفة النزول بمعنى أنه إذا أراده قدر عليه وليس عاجز عنه كونه قادرا على النزول ولم ينزل نقرأ هذا ماذا أزلي قديمة النوع نوعها قديم أزلي لأنه لم يأتي وقت والله تعالى ليس قادرا على أن لكن نزوله بالفعل نقول هذا حادث هذا حادث والحادث عند أهل السنة لا يلزم منه أن يكون مخلوقا نتبه الشاعر عنده كل ما هو حادث فهو مخلوق ولذلك ينفون عنه صفات الفعلية الاختيارية لأنها حادثة وكل حادث فهو مخلوق باطل. وإنما نقول الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون فإذا أطلق هذا الوصف باعتبال الربجة دوعان لا على أنه مخلوق فإذا كان نزوله حادث كلامه الآن حادث لا يلزم منه أن يكون مخلوقا لأنه ليس ثم ترادث بين نفض الحدوث وبين الخلق إذن قديمة النوع بمعنى أن الله تعالى لم يزل متصفا بها أزلا ولا يزال متصفا بها أبدا في الماضي وفي المستقبل وحادثة الأحاد أي فعل أفرادها شيئا فشيئا حديثة الأحاد يعني فعل أفرادها شيئا فشيئا يقع شيئا فشيئا النزول الإلهي لا يقع مرة واحدة كل العام أو كل الشهر أو كل الأسبوع يقع دفعة واحدة لا وإنما متى ما جاء ثلث الليل نقول الله تعالى نزل ومتى ما انتهى نقول الله عز وجل انتهى نزوله وكذلك في اليوم الذي يليه وفي اليوم الثاء وهكذا حينيذي نقول هذا النزول المتعدد هذا حادث ولا يلزم منه أن يكون مخلوقا فباعتباره حينئذ نصفه بالحدوث باعتبار السابق ما ذكرناه بأنه قابل مطلقا للنزول نقول هو قديم أزالي إذن وحادثة الأحاد أي فعل أفرادها شيئا فشيئا حسن ما تقتضيه مشيئته جل وعلا ثم نقول وصفات ذاتية نوعان إذن الترتيب الآن تقسم صفات الرب جل وعلا ثبوتية وسلبية ثم الثبوتية نوعان ها. ذاتية وفعلية وقد يرسمعان لا باعتبار واحد والصفات الذاتية نوعان. ها. الذاتية نوعان هذا التقسيم تحت التقسيم معنوية وخبرية معنوية وخبرية فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة ونحوها العلم هذه صفة معنوية وليس المراد بأنها معنوية بمعنى أنها ليست زائدة على الذات عند أهل السنة والجماعة كل صفات دميع الصفات بأنواعها قدر زائد على مجرد الذات يعني لا نقول بأن الله تعالى يسمع لكن بذاته فنثبت صفة السمع لله عز وجل فنقول لله عز وجل سمع يسمع به يدرك المسموعات هل هذا السمع جزء من الذات أو قدر زائد على الذات عند أهل السنة والجماعة قدر زائد على الذات فالذات شيء وصفاتها شيء آخر وإنما هي لازمة لها لا يلزم منه أن تكون مخلوقة وإنما نقول بهذا لأن بعضهم المعتزل وغيرهم قد يثمتون بعض الصفات والله عز وجل يسمع لكن يسمع بذاته انظر قال يسمع قد يظن الضاب أنه وافق أهل السنة الجماعة يقول لا اطلاق اللفظ فقط لا يكفي يسمع بماذا يسمع بذاته بمعنى أن الذات هي التي تدرك المسموعات وعند أهل السنة الجماعة نقول الله عزيزي يسمع لكن هذا السمع قدر زاعد على الذات فضق بين, بين القولين هذه المعنوية الحياة والعلم والقدرة وكل وهي صفات وهي زايدة على الذات والخبرية كاليدين والوجه والعينين ونحوها وهذه عنوان لها البعض من أجل إدراك الفهم فقط يعني التمثيل هنا من أجل إدراك الفهم هي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاظ وأجزاء يعني انظر العلم هذا أمر معنوي والحياة أمر معنوي يعني يدرك بالعقل وأما اليدان والوجه والعينان هذه مسمىها بالنسبة إلينا نحن البشر لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعقل وندرك حينئذ نقول مسمىها باعتبار البشر أبعاظ وأجزاء هذه تسمى ماذا؟ صفات خبرية وهي محصورة وهي التي مسمىها بالنسبة إلينا أبعاظ وأجزاء ولا نقول من الصفات المعنوية لماذا؟ لأننا لو جعلناها معنوية لو وافقنا قولنا شاعر ومن حرف قول المحرف وسمي الذاتية لأنها ملازمة للذات لا تفك عنها إذن الصفات الذاتية نوعا صفات معنوية وصفات خبرية والفعلية نوعا باعتبار ماذا باعتبار وجوده ما له سبب وما ليس له سبب ما أنه سبب معلوم إلينا يعني أخبرنا الله عز وجل بأنه يكون بسبب الرضا ذكرنا أنه سبب فعلية هل يرضى الله عز وجل مطلقا أو بسبب بسبب إما عن العمل وإما عن العامل وإن تشكروا يرضاه لكم إذن علق الرضا هنا بماذا بالشكر وعمال رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم عن العاملين إذن رضيا مطلقا أو لمقام به من حقه وطاعته ثاني إذن نقول الرضا علق في الشرع بسبب وهو صفة فعلية إذا ما له سبب معلوم كالرضا إذا ورد سبب الرضا رضيه رضي الله تعالى إذا السبب الرضا. وإن تشكروا يرضه لكم وما ليس له سبب معلوم كالنزول للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر هذا لا نقول ليس له حكمة وإنما نقول له حكمها لكن قد لا نعبها يعني السبب هنا لم يظهر لنا وسميت فعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى من فعله جل وعلا إذن هذه قواعد لابد من فهمها قبل دخول في تفاصيل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر مصنف مجموعة من الصفات وذكر لكل صفة دليلا واحدا إما من كتاب أو سنة لأن الحكم الشرعي لا يلزم من تعدد الأدلة حكم الشرعي سواء كان عقيدة أو فقها لا يلزم منه أن يكون ماذا أن تتعدد الأدلة حتى في مساء الفقر ما يحتاجه الناس لا نقل لو كان هذا الأمر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وكانت الحاجة إليه ماسا لبينه بيانا عاما هذا يكفل عند البعض هذا ليس بالصواب ليس بصواء بل يكفي دليل واحد سواء دل على الحكم الشرعي بالمنطوق أو بالمفهوم سواء دل على الحكم الشرعي تضمن المطابقة اللزم ثبت الحكم الشرعي سواء تعلق بفرد أو تعلق بأمة سواء تعلق بفرد أو تعلق بأمة هذه قاعدة مهمة تقرأ في مسائل فقه قد تجد فيه أوائل المسائل مياه ثلاثة أقسام أو قسمان المال المتغير بالنجاسة بعضهم في مثل هذا الباب أو هذا المقام يقول لو كان الأمر كذلك لبينه النبسة بيان عاما فيجعل من ضمن الأدلة التي يرد بها قلنا ليس بالصحيح فالمثل ما الحكم الشرعي بدليل واحد منطوقا كان أو مفهوما ثبت ولا يعترض على المقالب بمثل هذه العدل قال مصنفون رحمه الله تعالى فمما جاء من آية الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك هذه الصفة الأولى التي ذكرها المصنفون وهي صفة الوجه لله تعالى وهي صفة ذاتية معنوية أو خبرية خبرية لأنها مسمىها بالنسبة إلينا أبعاظ وأجزاء حينيذن الوجه يكون صفة ذاتية أن لا تنفك الذات عنها البتة في وقت دون, دون وقت وهي صفة خبرية بمعنى أن مسماها أبعاظ وأجزاء بالنسبة إلينا ذكر المصنف كما أشرنا لإثبات صفة الوجه لله تعالى آية واحدة وهي قوله تعالى في الصورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى هذا معطوف على قوله كل من عليها فاند ويبقى ثم متقابلا هنا فناء وبقاء فناء للمخلوق وبقاء لخاء متقابلا نقضا ولهذا يرى بعض السلف وصل الآيتين ليتبين نقص المخلوق وكمال الخالق ويبقى كل من عليها فان ويبقى يصل لماذا ليتبين ما بين النوعين من تقابل ليتبين نقص المخلوق وكمال الخالق وذلك التقابل هذا فناء وهذا, وهذا مقام أي كل من عليها هي على الأرض هالك وميت وذكر أن الباقي هو وجه الله تعالى أو تعالى لا يفنى ولا يموت والجن والإنس يموت كما جاء بذلك النص النبوي إذن ويبقى أي لا يفنى ويبقى وجه ربك وجه ربك هذا دليل يدل على ماذا على إثبات صفة الوجه لله عز وجه الاستدلال أن الوجه هنا أضيف إلى الرب جل وعلا والعاصم فيما أضافه كما قررنا فيما سبق قاعدة أن فيما أضافه الله تعالى إلى نفسه ها. ولم يكن منفصلا مخلوقا حينئذ هو صفة من صفاته وهنا الوجه ليس منفصلا حينئذ نقول هذا صفة لله عز وجه لأنه أضافه له والإضافة هنا إضافة تقييد ونسبة إضافة التقييد ونسبة إذن ويبقى وجه ربك هذا فيه إثبات صفة الوجه اولا إثبات لأنه لم يتقدم الجملة أداة من أداة من أدوات السلبة حين صارت الجملة ثبوتية أضاف الوجه إلى نفسه وما أضيف إلى الرب جل وعلا فالعصر فيه أنه صفة له إلا إذا كان مخلوقا منفصلة قولي ناقة الله نقال مخلوقة وهي منفصلة عن ذات الرب جل الله وأضافها إلى نفسه لكن هنا ليس إضافة الصفة إلى المنصوف وإنما باب إضافة المخلوق لخالقه وتكون الإضافة هنا للتشريف كما قال في شأن عيسى وروح منه, منه هذا إضافة هنا إضافة تشريف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد من أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وانتفقنا عليه تبتغي بها وجه الله جاء بالسنة كذلك ثبات الصفة الوجه وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فالوجه حليل ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ما يليق بدلالة الرب جل وعلا وهي صفة زائدة على الذات كما ذكرناه السابق كل صفة يقال في هذه الجمله سواء كانت صفة ذاتية أو خبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية وسواء كانت معنوية أو خبرية كل الصفات نقول هذه صفات زائدة على الذات لأن البعض من المحرفين يرى أنه قد تثبت نوع أو يثبت نوع من أنواع الصفات ولكنه منصوب إلى الذات فيسمع بذاته ويبصر بذاته ويعلم بذاته أفراد باطن ولو كان في الظاهر أنه موافق للسنة من حيث إثبات اللفظ ولذلك لا يكفي الاثبات المجرد اللفظي بد أن يتوافق من حيث الإثبات اللفظي ومن حيث المراد ولذلك يختلفون أهل الشاعر هل هم من أهل السنة وجماعة أو لا أثبتوا الصفات لكن إثباتها لفظا فقط يعني من حيث المعنى لم يوافق أهل السنة وجماعة وإنما أثبتوها من جهة الدليل بالعقل لا بالشرح وهذا باطل لأن الصباح كما ذكرنا إنما تثبت من جهة الشرع وهم ثبتوها من جهة العقل لا بالشرع كذلك المعنى عندهم في الكلام مثلا والإرادة نحوها مخالف من حيث المعنى عما أراده السلف ولذلك القول بأنهم وافقوا السلف في هذه الصباح السبع باطل ليس على اطلاقه وإنما من حيث الدليل خالفوا في السبع كلها وهذا مخالفة واضحة بينه وهي مخالفة جوهرية لأن العاصل في باب المعتقد هو السمع كما قررنا العقيدة توقفية موقوفة على السمع فإذا قال موقوفة على العقل هذا مباينة ومفاصلة كلية بمعنى أنه صار في جانب وأهل السنة والجماعة في جانب آخر ولم يمكن يكون متفقا معهم حتى لو أثبت أحكام شرعية الصلاة والزكاة بدليل العقل يقول هذا مباين مباينة كلية لمنهج السلو وطريقة السلو التعامل مع نصوص الشرعية حليث نقول الشعر ليس من السن والجماعة مطلقا يعني في باب الأسماء والصفات مطلقا حتى في الأسماء التي أو الصفات التي أثبتوها السبع نقول لم يثبتوها كما أثبتها السلف وإنما هي موافقة في الألفاظ فقط ونحن لا نتحدث في ألفاظ مجردة عن معاني وإنما في ألفاظ تتوارد على معاني وهذه المعاني مقصودة حليث إذا وافقوا في اللذي ولم يوافقوا في المعنى قل ما وافقونا قال فهن السن الجماعة كذلك نحن نثبت الصفات سبع وغيرها بدليل الشرع وهم أثبته بدليل بدليل الحق إذن هذه مبانا كلية فكيف نقول أشاعر من السن الجماعة هذا باطن ولذلك ما يشعل أن السن ثلاث ثلاثة رقمات اليدية واشعارية باطن هذا لا يقول به من من عرف حقيقة الأشاعرة أو عرف حقيقة المناج السلفي إذن الصفة صفة الوجه نقول هي صفة زائدة على الذات وهي ثابت لله عز وجل ولا يمثلونه بما يختص بالمخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تضع هذه الآية بجوار غيرها من من الآية ثم الكيفية ولا يحيطون به علما فماذا بأهل السنة والجماعة أن لله تعالى وجها يليق بجلاله موصوفا بالجلال والإكرام فنثبت لله وجها من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل هذه الأربعة قلنا بما سبق أنها مما تجدن في إثبات السباة جملة تفصيلها بل هو وجه حقيقي وصلى الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام كما في الآية السابقة والجلال معناه العظم والسلطان والإكرام هذا مصدر أكرم يكرمه إكرام. قد راد به اسم المفعول وقد يراد به اسم الفاعل يعني يحتمل انه بمعنى اسم الفاعل ويحتمل انه بمعنى اسم المفعول هذا هو الاصل في كل مصدر في كل مصدر يحتمل هذا او ذاك قد يجوز ان يحمل على المعنيين وقد يتعين اسم المفعول ولا يصح القول باسم الفاعل وقد يكون بالعكس وقد يكون بالعكس وقد يراد به المعنى المصدري دون ان يكون محتمل هو محتمل من حيث اللغه دون أن يكون المراد به اسم الفاعل ولا اسم المفعول فالله تعالى مكرم مكرم على اسم مفعول وإكرامه هو القيام بطاعته وهو مكرم مكرم ومكرم مكرم ومكرم مكرم, مكرم, مكرم, مكرم, مكرم بمعنى أنك تؤدي حقه وتطيعه بما أمرك به وهو مكرم لمن أطاعه لمن يستحق الإكرام من خلقه بما عد لهم من الثواب فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وإكرام الله تعالى أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه وإنما يكون ذلك بقيام بطاعته وقد وصف الله تعالى وجهه بالبقاء هنا ويبقى وجه ربك ونفع عنه الهلاك كل شيء هالك إلا وجهه وقيل إلا ذاته ومعنا قد يكون صحيحا لمن أثبت صفة الوجه وصفه بالبها والنور والضياء والعظم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه منتهى إليه وصره من خلقه رأى المسلم حديث من موسى الأشعري. وسبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره منتهى إليه وصره من خلقه وبصره جل وعلاه ينتهي لكل شيء لا يقف عليه شيء وعليه فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لا كل شيء وهذا يدل على ماذا يدل على أن هذا الوجه عظيم لا يماثل ولا يماثله وجوه المخلوقين البتة ليس كمثله شيء وهو السميع المصير لا يمكن أن يماثل وجوه المخلوقين البتة فننفي المماثلة بقوله تعالى ليس كمثله شيء ونجهل كيفية هذه الصفة ننفي ونجهله ننفي يعني نزل لقول عليه ليس كمثل شيء لا يمافله وجوه المخلوقين ألبت ونجهل كيفية بمعنى أن له كيفية في نفسه ولكن نحن نجهل ولذلك نفوض الكيف دون المعنى فعقيدة أهل الصنة في مقام التفويض في تفصيل فإذا قيل هل السلم مفوضة أم ماذا تجيب وماذا تريد لقولك مفوضة فصل هذا كلام مجمع لأن من الحق ما هو تفويض فإذا كان مرادك تفويض الكيف فنعم السلف مفوضة بمعنى أنهم يثبتون الألفاظ ومعاني الألفاظ ثم حقائق هذه الصوات من حيث الكيفية والله أعلم بها هل لها كيفية نعم لها كيفية لأنه ما من صفة إلا ولها وجود والوجود والموجود بد أن يكون له كيفية حينيذ لابد من كيفية والله عزيزي المستوين على عرشه وهذا الاستواله كيفية ينزل إلى سماع الدنيا وهذا النزول له كيفية لكن كيف ينزل لا ندري فأخبرنا أنه ينزل فنؤمن به الأفضل معنا ولم يخبرنا كيف ينزل فنقول الله أعلم كذلك أمر واضح عقيدة أهل السنة والجماعة سهل وإن عجز عنها كبار فحول متكلمين لأنهم ما سلقوا الطريق الذي أوجبه الله تعالى عليهم ونجهل كيفية هذا الوجه لقول تعالى وَنَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا والوجه من الصفات الذاتية خبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاظ أجزاء ولا نقول من الصفات المعنوية يعني الذاتية المعنوية لأننا إذا قلنا بذلك حرفنا الصفة سؤال هل كل آية في القرآن ذكر فيها الوجه مضافة الله تعالى هي من آية الصفات أو لا يعني هل كلما مر بك إضافة الوجه إلى الله تعالى فالمراد به الوجه الذي هو صفة لله تعالى أو قد يراد به معنى آخر العاصل أنه كذلك لأن قاعدة أن ما أضاف الله تعالى لناسه لما أنه نسبه إليه حينئذ نقول أصل فيه هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق إن كان مخلوق كالناقة ناقة الله اسقيها كعبة الله ما نقول نقول هنا مخلوق أضفناه إلى الله تعالى حينئذ نقول كون الكعبة منفصلة وكون الناقة منفصلة وهي مخلوقة معلومة لا خلافة في ذلك حينئذ نقول هنا ليس صفة لله عز وجل وما أضافه لناسه ولم يكن قائما بذاته حينئذ نقول هذا اعتبر صفة ليه رب جل وعلا الوجه ليس مخلوقا وليس بصفة أو بشيء يقوم بنفسه بل هو قائم بغيره حينئذ نقول كلما أضاف الله عز وجل نفض الوجه إليه كتابا وسنة فالعاصر فيها أنها من آيات الصفات وأحاديث الصفات هذا هو العاصر وكذلك الشأن فيه في الأحاديث أن المراد بالوجه المضاف الله تعالى وجه الله تعالى الذي وصفة من, من صفاته لكن آية واحدة وقع فيها نزاع بين السلف هل هي من آية الصفات أو ليست من آيات الصفات وهي تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله هنا أضاف الوجه إليه جل وعلا هل هي مثل قول تعالى ويبقى وجه ربك يبقى وجه ربك لكنها بين السلف لأنه من آية الصفات لكن هل هذه الآية من آية الصفات أو لا فيه للسلف فيا قولان للسلف اينما تولوا فثم وجه الله اينما تولوا اي اي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاه فثم اي فهناك وجه الله قول للسلف قولان القول الاول انها ليست من ايات الصفات ليست من ايات الصفات وانما المراد بها القبله والجهه فانما تولوا فتديرون عليه فثم وجه الله يعني قبله الله القبله التي يقبل الله عز وجل صلاتكم اليها او الجهة التي يقبل الله عز وجل الصلاة إليها لقول تعالى ولكل وجهة هو موليها إذن المراد وجه الله هنا في هذا الآية جهة الله وهي القبلة فالمراد بالوجه الجهة أي فتم جهة الله أي فتم الجهة التي يقبل الله عز وجل صلاتكم إليها وهذا مذهب الشافعي مذهب الشافعي واختاره ابن تيميا رحمه الله في بعض المواضعهم ورواه ابن جريد عن مجاهل قولوا لسه لف لفظي هنا أتخافوا خلاف لفظي بمعنى أن هؤلاء يثبتون صفة الوجه لو كان المخالفون لا يثبت صفة الوجه لجعلنا الخلافة جوهرية عقدية لكن هؤلاء يثبتون صفة الوجه حينئذن إذن قالوا في آية واحدة ليس المراد بها صفة لا يشكى لا خلاف خلاف لفظي ليس جوهرية إذن كون هذا القول الشافي يختار ابن تيم رحمه الله تعالى لا على أنهم خالفوا منهج السلف في باب المعتقب لا لأنهم يثبتون صفة الوجه حينئذ يثبتون بقوله تعالى ويبقى وجه ربك صفة الوجه وهذه الآية على جهة الخصوص قل يسمى ربها وجه الله تعالى القول الثاني انها من آيات الصفات انها من آيات الصفات وتدل على صفة الوجه لله تعالى كالآية السابقة ويبقى وجه ربك إذن هذه من آيات الصفات واختاره الدارمي في ردي على بشر المريسي ريسي وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن قيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق المرسلة وكذلك الشيخ العثيم الرحمه الله تعالى في الوسطية اختاروا, على اختاروا أن هذه الآية من آيات الصفات فإنما تول فتم وجه الله يعني الصفة الذاتية صبرية التي تثبته لله عز وجل وهذا القول أرجح قول الثاني أرجح من من القول الأول لماذا؟ لأنه يدل عليه العاصل لأن ما أضافه الله عز وجل لنفسه ولم يكن قائما بنفسه مخلوقا فالعاصل أنه صفة لله عز وجل هذا هو العاصل فإليه طردا للعاصل نقول هذه الآية من آيات الصفات ولأنها صفة أضيفة لله تعالى وفي احتياط وسد لباب التحريف فالمراد بالوجه في الآية هنا وجه الله تعالى الحقيقي أي إلى أي جهة تتجهون فثم وجه الله سبحانه لأن الله تعالى محيط بكل شيء ولأنه ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه نجعل نفس فيه كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر يقام المصلي يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه والله تعالى محيط بكل شيء حينئذ لا يمتنع أن يكون المصلي متجها للقبلة التي عمر الله عز وجل وان يكون الله عز وجل قبلة وجهه وأن يكون وجه الله تعالى قبلة وجهه فقل هذا لا مانع فالنصوص حينئذ نكون متحدة وبعضها يخدمون بعضا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسق المصل أمام وجهه لأن الله تعالى قبل وجهه هذا تأييدا للآية التي جاءت والخلاف هنا يسير كما ذكرنا لأنهم يثبتون صفة الوجه لله تعالى لكن هذه الآية خصوصا فسروها بالقبلة أو وجهها وأيضا المعنيان غير متنافيين فإذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها فثم أيضا وجه الله حقا إذا لا تنافع يكون المراد بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أي الجهة التي يقبل الله عز وجل صلاتك إليها وثم وجه الله حقيقة لا مانع من, من هذا وذاته ومثل آية قوله تعالى كل شيء هالك أي فان إلا وجهه والمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله تعالى فإنه باقي وقيل إلا ذاته المتصف بالوجه ولا باس به أما من أنكر صفة الوجه فسره بالذات فباطل يعني كل شيء هالك إلا وجهه هذا أيضا كذلك مما وقع فيه الخلف لكنه يسيع والمخالفون من الخلف أكثر فالمراد إلا وجهه إلا ذاته لمن أثبت الوجه لا أفل. الخلاف معه خلاف لفظي والذي نفى لف الوجه الخلاف معه خلاف جوهري ونقول كما قلنا سابق إلا وجهه أضافه فالأولى أن يكون من من آية الصفات إذن هذا ما يتعلق به الصفة الأولى التي أشار إليها بقوله ويبقى وجه ربك الصفة الثانية أشار إليها بقوله وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان إثبات اليدين لله تعالى ذكر مصنف آية واحدة وهي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وجاء كذا قوله لما خلقت بيدي والحديث المتفق عليه يمين الله تعالى ملأه يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة صحاء الليل والنهار يعني كثيرة العطاء بل يداهم وسلطتان يعني بالعطاء وآل امتنان لقوله بيده الأخرى القفض يرفع ويخفض يمين الله ثم قال بيده الأخرى هذه تثنية ودل على أن لله تعالى يدين اثنتين وهذا محل يجمع وأجمع السلف على إثبات اليدين لله تعالى فصفة اليدين ثابتة له سبحانه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع مذهب السلف حينئذ وهل السنة والجماعة فبات صفة اليدين لله تعالى دون تحريف ولا تعطيف ولا تكييف ولا تنفيه وهما يدان حقيقتان لله تعالى يلقان به لا نقول بأن المراد باليد النعمة والمراد بها القوة هذا تحريف فإنما نثبت الله عز وجل هاتين اليدين على الوجه اللائق به وهي صفة ذاتية خبرية ذاتية خبرية كالوجه معنى أنها باعتبار مستمع والسامع أبعاظ وأجزاء قوله بل يداه مبسوطة في الآية على اليهود قائمين يد الله مغلولة ومراده مصه به بالبخل فقال الله عز وجل ردا عليهم بل يداه مبسوطتان بل هنا للإضراب الإبطالي الإضراب الإبطالي ومبسوطتان ضد قول اليهود مغلولة لأنها كما ذكرنا مراد بقول مغلولة أي بخير فقال تعالى بل يداه مبسوطتان يعني بالنفق والعطاء لذلك قال كيف يشاء ينفق كيف يشاء هذه جملة صفة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق جملة فعلية في محله بل يداه مبسوطتان في الحل والرفع صفلي يديه ويد الله تعالى فيد الله تعالى مبسوطتان واسعتا العطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث رايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغب ما في يمينه ولما كان المقام مقام تمدح بالكرم والعطاء باليدين اكمل من العطاء باليد الواحدة كان التنصيص على اليدين هو المراد هذا وجه التخصيص يعني نحن نعتقد بأن الله تعالى يدين اثنتين لا واحدة ولا ثلاث ما الدليل بل يداه مبسوطة حينيذ ما وجهه الاسيد نقول يداه ضمير عوذي الله عزيزه إذا صفة أضيفة إلى الرب جل وعلا أي صفة له طيب هذا لا يلزم أن تكون التثنية منصوص عليها هنا من آجل النفي يعني النفي الواحدة ونفي الثلاث نقول لا هنا جاء ردا على قائلين بأن يد الله مغلولة يعني بخير ولا شك أن ذكر أكمل ما يكون في رد قول المغطل هو الذي يكون تعليق به فلما قال بل يداه مبسوطة لو كان ثم يد ثالثة فالعطاء يكون أكثر أو أقل العطاء بالثلاث أكثر من العطاء باليدين ونحن الآن في مقام إبطال لقوله مبطئ حينئذ لما نصص على اليدين دل على أنه ليس له ثالثة إذ لو كان له ثالثة لكان المقام يستدع ذلك فلما ترك الثالثة علمنا أن يدين هي التي تثبت معده ينفى والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة كان التنصيص على اليدين هو المراد هو هو المراد ومنه لما خلقت بيدي جاء في مقام الرد على إمليس لو كانت الثلاث مرادة وموجودة لقال لما خلقت بي أيدي مثلا لأن الثلاث جمع وقال الجمع ثلاث حينئذ كان المقام يقتضي ذلك ولكن لما لم يكن ثالث له وجود حينئذ خص الثنتين وجاء ذكر صفة اليدين لله تعالى على وجهه يعني في القرآن جاءت مفردة وجاءت مثنات وجاءت مجموعة وابن حزم يقول له يد وله يدان وله أيدي يثبت هذا كلها ظهرية بحتة له يد وله يدان وله أيدي قل هذا باطن هذا ليس بالصحيح لأن الإجماع هنا مخصص حين حينئذ ليس له يد واحدة وليس له أكثر من من يديه فالإفراد كقوله تعالى إذا جاء ذكر الصفة اليد للأعز على أوجه مفردة ومثنات ومجموعة فالإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك بيده, بيده واحدة والتثنية كقوله تعالى بل يداه من صوتتان ثنتان يداه بما خلقت بيدين والجمع كقوله تعالى ولم يروا أن خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أن عامل أيدينا أيدي جمع والدواب عن هذا وعمل استشكاله ابن حزن وغيره أن الإفراد لا ينافي التثني والجمع إفراد هنا المفرد إذا أضيف يفيد العموم تبارك الذي بيده نقول هذا مفرد ومضاف والمفرد إذا أضيف يفيد العموم والعموم يصدق بالسنتين وبأكثر حينئذ لا تنافي بين السنتين والواحدة لا تنافي بين الثنتين والواحد لأن قوله تبارك الذي بيده نقول بيده بيد مضاف والضمير هنا مضاف إليه ويد مفرد والمفرد إذا أضيف لا يدل على الوحدة وإنما يدل على الجنس والشمول ولذلك جاء قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةَ وَاحِدَةً كذلك في اللفظ نعم واحدة نعمة الله قال لا تحصوها الواحدة تحصى ولا تحصى الواحدة تحصى لكن لما أراد لا تحصوها أراد بقوله وإن تعد نعمة الله نعم الله لا تحصوها فدلنا على قاعدة الأصولية أن المفرد إذا أضيف أفاد أفاد العموم والعموم يصدق على الثنين في المذكر وثنتين مؤنث وما زاد على ذلك إذن لا تعارض بين المفرد والمثنى أما الإفراد فإن المفرد المضاف فيد العموم يعني إفادة إضافته تكون ماذا للجنس فيشمل كل ما ثبث لله تعالى من يد ولا ينافي الثنتين فلا يمنع التعدل إذا المفرد لا يمنع التعدل وأما التثنية فهي المرادة تثنية هي المرادة هي المنصوص عليها وأما التثنية فهي المراده وقد أجمع السلف على أن لله تعالى اثنتين يدين اثنتين فقط دون زيادة لدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله في سورة صاد بما خلقت بيدي بيدي, بيدي حذفت النون للإضافة والمقام مقام تشريف ولو كان لله تعالى أكثر من يدي لذكر ذلك لأنه كلما زادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء زادت عظيم هذا الشيء وإنما راد الله عز وجل هنا الرد على إبليس في ذلك كما ذكرنا في الرد على اليهود والآية الأخرى بل يداه موسوطتان كما سبق تقريره لأنه في مقام العطاء والرد على من اتهم الرب جل وعلا به ومن السنة حديث يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى دل على أنه تم تقابل بين يمن واليوسر وقوله كلتا يديه يمين ولم يذكر أكثر من من اثنتين والإجماع كما, كما سبق إذن بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أن العدد محصور في اثنين لا واحدة ولا أكثر من ذلك فإذا تقرر ذلك فقوله تعالى مما عملت أيدينا هل يريد الإشكال أيدي جمع وفيه إضافة الصفة إلى الله تعالى وقد وقع تعارض معا التثنية حينيذ لنا جوابان إما أن يقال بأن أقل الجمع اثنان على قول بعضهم وهو من صص مالك رحمه الله تعالى حينيذ لا تعارض إذا قل بأن أقل الجمع إثنان لا تعارف لأن قوله مما عملت أي دين يعني إثنتين فحصلت تطابق التوافق من قوله بل يداه موسوطتان يداه موسوطتان وإما أن يحمل على أنه للتعظيم كقول إن ونحن للآخرين نقول هذا قد يراد به يقد يراد بالجمع التعظيم هذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم والأولى أن يقال بأن من قاعدة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى مثنى حينئذ يجمعها كالقول في لغض النفس والعين في باب التوكيد يذكر النحاة هناك إذا أردت به النفس والعين المثنى حينئذ الأفصح في العرب هو جمعها يعني جمع اللغض مع إضافته إلى لغض أو ضمير المثنى لقد جاء الزيدان أنفسهما أعينهما جمعت لفظ النفس والعين لماذا؟ لأنك أضفتهما إلى ضمير التثنية حينئذ كان الأفصح أن يجمع وسمع نفساهما لكنه ليس بفصيح يعني جاء الزيدان نفساهما تثنية نقول هذا مسموه لكنه ليس بفصيح والأفصح وما نص عليه أكثر النحات من منه المالك وفي غيرها لأنه يجمع ويضاف جاء الزيدون أنفسهم هنا تطابق توافق الجمع معه مع الإضافة كذلك إذا أردت به توكيد المثنى تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما حينيذ صارت القاعدة أن ما أريد به تثنيها الأفصح أن يجمع إذن قوله مما عملت أيدينا يحمل على أحد وجهه إما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع إثنان وطابق الجمع التثنين فالأشكال لكن هذا مذهب مرجوع صحيح أن أقل الجمع ثلاثة وليس بين بثنين على أن أقل الجمع ثلاثة ولذلك باتفاق كان العرب إذا أرادت الواحد قالت زيد جاء زيدا وإذا أرادت الاثنين قالت جاء الزيدان وإذا أرادوا أكثر من الاثنين قالوا جاء الزيدون ولم ينقل عنهم أنهم إذا أرادوا الاثنين قال جاء الزيدون فأرادوا بالجمع الاثنين هذا بعض ولذلك التقسيم هذا المنقول عن عرب هو محل جمع اتفاق يدل على أن المثن والجمع ليس بواحد وإذا قيل بأن أقل جمع اثنان حين إذا صار المثن والجمع معنا واحد وليس بمراد إذن الوجه الأول فيه ضعف بأن يقال بأن أقل جمع اثنان هذا محل نظر وهو من سوء مالك وعليه أكثر المالكية المتأخلين أقل معنى الجمع في المشتهرين لاثنان في رأي إمام حمله هكذا قال صاح المراط وإما أن يراد بالجمعون التعظيم لا لحقيقة العدد لذلك هو ثلاثة فأكثر حينئذ لا ينافي التثنية لا ينافي التثنية والآن صح نقول كل عرب أن من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه يجمع طلبا لي للخفة إن تتوبى إلى الله فقد صغت ها قلوبكما والعصر الحرصة وعائشة لهم قلبان فقط قال قلوبكما جمع قلوب لأنه وضيف إلى واما قوله تعالى والسماة بنيناها بأيد بأيد أي بقوة هنا واضح أنه لم يضيف الله عز وجل إلى نفسه فلقت بيدي أضافها لنفسه بل يداه أضافها لنفسه واما والسماة بنيناها بأيد أي هنا ليس جمع يد إنه مصدر مصدر آدى يئيد بمعنى قوة فالآية حين الله تكون من آيات الصفات لا تكون من من آيات الصفات فالأيد هنا بمعنى قوة فهي مصدر آدى يئيد بمعنى قوية وليس المراد صفة الله تعالى لذلك لم يضف الله تعالى إلى, إلى نفسه نقف على هذا ونكمل معنا الصلاة إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصاميه جميل